إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطي الباطل ولو كره المجرمون اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ وَمَن سوى الا من عند الله ان الله عزيز حكيم إذ يغشيكم نعمه من و ينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ليطهركم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 ِْب فَووق عَاق فَظب فَوق الناباضرِب مِنهُ كُ بَنان ذلكَ بَّ شَ الله وَسول وَما ي شَططله وَرسولهُ فَإِن الله شَذيد العطابِ ذلِكُ فَذوقُ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 وَالَّذِينَ يُبْدُونَ هَلْ مُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مَهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فقد جاء وإن فنفوه فهو خير لكم وإن تعودون عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين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 لا يستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون فتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأماناتكم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 قالوا قد سمعنا لو نشاء لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا ان هذا الا اساطير الاولين وإذ قالوا الله من كان هذا هو الحق من علم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 لا تجد الحرام وما كان يرون ينفقون اموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون فما تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون يَنيزُ الله الخبيثَ من الطيبِ ويجعلُ الخبيثَ بعضَهُ على بعضٍ فيركمهُ جميعًا فيركمهُ جميعًا فيجعلهُ في جهنمَ أولاء قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَإِنَّمَا ضَرَبُوا الصَّنَوَى الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 23 wa لِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم, إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم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 سًَا إِهُ عَبُ بِذاتِ الصّزُور وَإذركُمهُ بِذِتَقَتُم فيِي أَعيُِكُمْ قَللَ وَيُقَلُكُمْ في أَعُونهِمْ لقُضَ اللله لقُضَ اللهَّهُ هممْ وَن كَمَحول وَإِلَ اللهَّه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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورآ لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نتص على عقبيه وقال إني بريء وقال إني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 ارْمِي مَلَائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَلِكَ آلَ فِرْعَوْنَ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 الله سَم النالم كَد بآال ف الرونَ والمذينَ منِ قَابهِم كَذَّب بآيات يّم فَهلَكناهُ بذُنُ بِهِم وَغرَقنا آلَ في الرَونَ وَكُم كَ ظَالمين إِ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ فَإِنْ مَا تَفَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْ, بهم فشرذ بهم 119. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 110. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم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 بي ان يكون له اسرا حتى يفخن في الأرض تنيلون عرضه الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم اكُلُوا مِمَّا غُنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّلَّذِينَ يُؤْذُونَكَ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فِي قُلُوبِكُمْ خيرا يُكُنْ خَيْرًا مِنَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيُؤْخَذْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَنَّى لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا في سبيل الله والذين آواهم ونصروا والذين آواهم ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يفهمن شي ما لكم من ولا يفهمن حتى يهاجروا وَإِنَّ السَّنُونَ فَرَقُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بعضهم اذا تفعلوهتكون فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونفرو والذين آووا ونفرو اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك